50. sayfa 10. ayet İnnellezîne keferû len anhum emwâluhum ve lâ aulâduhüm minallâhi şey'en ve ulâikehum <Sessizlik> ve nâr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 لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا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 كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب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 كأ بِآلِ فرعون والذين من قبلهم كَذَّبُوا بآياتنا فأخذهم الله بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ والله شديد العقااب كدأ بآ فرعون والذين من قبلهم كذب بآياتنا فأخدهم الله بذنوبهم والله شديد العقااب كدأ بعا فرعون والين من قبلهم كذب بآياتنا فأ أخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب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 اقد هم الله بذنوبهم والله شديد العقاب 10 ile 11 Innal ladina kafaru lan tunia anhum amwaluhum wa la auladuhum min Allahi shay'a wa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 قل للذين كفروا ستُلَبُون وتحشرون إلى جهنم وبأس المهد قل للذين كفروا ستُلَبُون إلى جهنم وبأس المهد قل للذين كفروا ستُلَبُون إلى جهنم وبأس المهد قل للذين كفروا ستُلَبُون وتحشرون إلى جهنم وبيئس المهد إلى إلى قل الذين كفروا ستُلبون وتحشرون إلى جهنم وبأس المهد قل الذين كفروا ستُلبون وتحشرون إلى جهنم وبأس المهد قل الذين كفروا ستُلبون وتحشرون قل للذين كفروا ستُلبون وتحشرون إلى جهنم وبأس المهد قل للذين كفروا ستُلبون إلى جهنم وبأس المهد قل للذين كفروا ستُلبون إلى جهنم وبأس المهد قل للذين كفروا ستعذبون وتحشرون الى جهنم وبئس ملهاد 11 ile 12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 قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين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 قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين قد في في سبيل الله رأي العين قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين قد كان لكم في في سبيل الله رأي العين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 Vallahu yu'ayidu bi-nasrihi men yasha. In fi dhalika la'ibraten 12 ve 13. Lin-ladina kafarûseta'labûna ve tuhşarûna ila cehennem ve bi'sal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 والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد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 والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبره لأولي الابصار 14ا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقلطرة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقلطرة زين الشهوات من النساء والبنين زين الشهوات من النساء والبنين المقلطرة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقلطرة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقلطرة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقلطرة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقلطرة زين الشهوات من والبنين المقلطرة.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 زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ 14 b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 والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرض 14. <تصفيق> ج ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب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 ذالك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب <Sessizlik> 14 ا ب ج زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرض ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقلطرة والقناطير المقلطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقلطرة والقناطر المقلطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. 13 ile 14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 ضين للن صحب الشهوات من الننساء والبنين والقناطير المقنط والقناطير المقنطرة من الذهاب والفطةة والخيل المسّمة والأنعام والحرض ذلك متىاع الحياة الدنيا والله عده حصن المآاب. وَكَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب أمبش آ قل أءنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها قل أءنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 قل أءنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري فيها قل أءنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها قل أءنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري خالدين فيها قل أءنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 وأزواج مطهرة ورضوان من الله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 ورضون من الله والله بصير بالعباد وأزواج متهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد وأزواج متهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد وأزواج مطهرة ورضوان من الله اللهم بصير بالعبدَ وأزاج مهرَة وَرضوان منَ الله الله بصير بالعبد وأزواج متهرَة وَضوان من الله اللهم بصير بالعبد وأزاج متهرَة وَضوان منَ الله Allahü بصير bil ibad ve ezvacun mutahharatun ve ridwanun بصير Allah Allahü basîrun bil ibad ve ezvacun بصير ve ridwanun min Allah, Allah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 وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد قل أأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ 14 إِلَى 15 زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ والحر.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 ضين للن صحب الشهوات من الننساء والبنين والقناطير المقنطره والقناطير المقنطرة من الذهب والفطةة والخيل المسمة والأنعام والحرض ذلك متىاع الحياة الددنيا والله عده حصن المآاب.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 وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة, والقناطير المقنطرة من الذهب والفطة والخيل المسومة والأنعام والحرق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 51. sayfa 16. Ellezine yekulun Rabbena innela amenna faghfir <gülüyor> lana dunubana waqina azaban nar. Ellezine yekulun Rabbena innela amenna faghfir lana dunubana waqina azaban nar. Ellezine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 اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّ 15 ile 16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 والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إن لا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار قل أءنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ 50. sayfanın tamamı ve 16. ayet.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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقلطرة والقناطر المقلطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله علده حسن المأب.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 اللهم بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إن لا آمنا فاغفر لنا دنوبنا وقنا عذاب النار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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقلطرة والقناطير المقلطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرض ذلك متاع الحياة الدنيا والله علده حسن المأب.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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة, والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرض ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب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 وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقلطرة والقناطر المقلطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرض ذلك متاع الحياة الدنيا والله علده حسن المأب.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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقلطرة والقناطر المقلطرة من الذهب والفطة والخيل المسومة والأنعام والحرض ذلك متاع الحياة الدنيا والله علده حسن المأب.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 النار إن الذين كفروا لئنني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بأياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب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 والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقلطرة والقناطير المقلطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحظ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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقلطرة والقناطر المقلطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحظ ذلك متاع الحياة الدنيا والله علده حسن المأب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بالعباد الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّ لَنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ